يسأل أيّا يوم الْقِيَامَةِ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَقَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذِنَ أَيْنَ الْمَثَرُ؟ كَلَّا لَا بَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ